اتكلم من القلب مجنون ليلى حنان اختي سافرت لندن طب ايه المشكله طول الوقت بتسافر في المره دي قررت تسافر وما ترجعش تاني طب وشغلها قدمت استقالتها فجاه كده حنان انسانه حساسه قوي سيبك منها عصبيه وغلطه ولسانها طويل لكن قلبها في الآخر يعني طيب جدا وانت هتعرفني على حنان يا سيدي عشرة عمر أنا عرفها قبل ما عرفك بس أكيد في سبب مهم يخليها تاخد قرار زيتها حنان اتخنقت مش قادرة تعيش في الزحمة إحنا خلاص بقينا عايشين في فوضى مشكلتها الأساسية إنها مش عارفة تركن العربية يا سلام ده غير قلة الضمير الناس ما بقاش عندها ضمير والحاجات دي اكتشفتها فجأة كده يعني؟ ما قدرتش تستحمل وقررت الانسحاب طب هي قررت لانسحاب وسافرت أنت إيه اللي مزعلك وأهرك؟ بصيت حواليها فجأة لقيت نفسي واقف بطولي لوحدي أمي ماتت بكتورة الله يرحمها ويحسن إليها بس على حد علمي يا أستاذ حازم إنها ميتة بقالها أكتر من سبع سنين وليلة سبتني مين ليلة؟ طالقتي ربنا يصبرني وبعدين يا حبيبي وبعدين يا أستاذ حازم إيه اللي حصل؟ والأشرة اللي كنت متشعلق فيها هي كمان سابتني دي حنان اختك طبعا مش كده ايوه انا خلاص ما بقاش ليا دور والمصيبه ان ما لياش اي امتداد يعني لو كان عندي طفل كنت اصبر نفسي شويه واقول هو ده اللي حيشيل اسمي ويبقى امتداد لحازم الجهري يا سلام يعني انت جاي دلوقتي تدور على حتة عائل يشيل اسمك ما مانا كنت قدامك من 15 سنة وريق نشف معاك قلتلك ميت مرة عايزة خلف عايزة خلف تقولي لا احنا مش عايزين نخلف احنا عايزين نعيش حياتنا ونبني مستقبلنا اجلي الموضوع ده البعدين ادينا اجلناه لحد لما فاتنا القطر السودة جاي مني انا عارفه كويس سوري يا استاذ حازم <تصفيق> اتفضل كمل ولما لقيت نفسي لوحدي بطولي في الدنيا قررت اختصر الرحله وانسحب ولما انت قررت تنسحب جايلي العياده ليه اصلي افتكرت ان في ماتش مهم للاهلي في بطوله افريقيا فقررت ااجل فكره اللي انسحب شويه اوعى تكون فاكر عشان انا دكتوره امراض نفسيه اني عقله لا يا حبيبي هتعمل لي فيها مجنون انا اجن منك سته وثلاثين الف مليون مره انا فعلا مجنون مجنون ليلى وانتي لازم ترجعي لي انا ماقدرش اعيش من غيري أنت دنيتي يا ليلة حازم عايزنا نرجع لبعض أيوة اخطبني من ماما <تصفيق> ألف مبروك يا ركالة المعلم سيد عينبه بذات نفسه قرر يفتح المؤسسة خلاص هنودع القشف والجرب والأياب الحلوة هترجع تاني والتونية هتسهسه واسمه بعقل هيرجع يرن في السوق والنساس هترجع تكن وتنام والأولي بتقوم والسحسح يعيش, المعلم سيد, يعيش <تصفيق> المعلم سيد عنبه يعيش المعلم سيد عنبه يعيش المعلم سيد عنبه يعيش المعلم سيد اول حاجه مش عايز اسمع كلمه معلم دي تاني انا من هنا ورايح اسمي سيد بيعنب او اقول المستر سيد سيد بيعنب يعيش, يعيش المعلم, المعلم سيد بيعنب المستر. المستر تاني حاجه انا شامم ريحه حاجه وحشه يصرف عدد واحد صابونه لكل عضو في المؤسسه وعدد اتنين طقم غيار داخلي وكلسونات وبدله سودا ونضاره شمس جعفر ايه يا عم امير الانتقام انت قضيتني قوي ايوه يا معلم طلبات سيد بيته ونفس فورا حاضر يا معلم سالس هم عايزين نعمل نيو لوك للمؤسسه اللي تؤمر بيه احنا ننفذه في التو ولحظه بس يا ريت شيء من التوضيح يعني الشقه دي محتاجه شويه ديكورات ومكاتب وتكيفات عايزين نخد الزبائن يا قبرها نبهرهم والليله دي تعمليها قد ايه يا يعني على الأقل كده مئة ألف جنيه جافع ومورني يا معلم ساعة زمن يكون قدام سيد بيم مئة ألف لحلوح أعتبرهم موجودين طبعا يا رجالة نظام المؤسسات الحديث بيعتمد على الدعاية والإعلان عشان نقدر نوصل بسهولة للزبون هم بسين كده ليه؟ أنا قلت لهم حاجة زعلتهم ولا حاجة؟ تقدر تقول كده؟ ولا مؤخص يعني؟ هما مش فاهمين حاجه بس جعفر فاهمني ما يتيق ليش باختصار كده انا عايز اعمل سايت في النت يا ريت يا سيد بيه توضح عشان الناس دي ممكن تفرفر منك بالبلدي كده انا هعمل خن في الانترنت تعريشه مكتوب عليها مؤسسه بعقلى للخدمات الانسانيه فهمته يا عايز سيد بيه انا يا حسين بيه والقصه دي يعني طلباتها كده تيجي في قد ايه يا ريس مفيش حاجه لابتوب ودي اس ال طبعا مش فاهمين حاجه بس جعفر فاهم هات يا جعفر اسرق له اللابتوبتوب اللي بيقول عليه ته حاضر يا معلم طلب اخير قبل ما جعفر يركب بصاط الريح ويطير تشاور واحنا ننفس عايز سكرتيره طول عمري بحلم يكون عندي سكرتيره غالي والطلب رخيص عايزة حلوة حلوة قوي أوى أبراها يعني فضيعة يا جعفر وقريت تكون ناطقة الإنجليزية ولا أقول لك خليها كل اللغات كله جعفر تمام يا مغلم ودي هيسرقها برضو ما فيش حاجة تستعصى على جعفر ليه يا جدهان وم... طب لما جعفر بيعمل كل الحاجات دي جبتونا أنا ليه مجنون ليلى هذا المسلسل أعمل لك شيء ثاني يا حبيبي لا شكرا صحة حضرتك أخبارها إيه؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبي طول ما أنت ربنا هديك كده حبقى كويسة هي يا ليلة تأخرت كده ليه؟ بتقولي حاجة يا طن آمن لا يا حبيبي أنا بس كنت يعني بقول بني وبن نفسي كده إيه اللي أخرك يا ليلة يا بنتي؟ آه يا تيجي براحتها إزاي بقى؟ يعني أنت جاي تشوفها وهي كمان تتأخر كده؟ أنا مش عايز ليلة انا عايزك إنتي مين عايز نانا ايوه يا طنط د د اللي مش فايته دي مش لها نهار خالص بس يا ستر يا رب انا يشرفني يا طنط ويزيدني فخر اني اخطب الدكتوره ليلى بعد مفقه حضرتك طبعا تخطب مين يا بني الدكتوره ليلى بنت حضرتك بقى بعد ما اتجوزته خمستاشر سنه جاي تخطبها ربنا يكملك بعقلك يا حزم يا ابن رؤيا الحقيني يا ليلى ايه يا ماما فيه ايه حزم عايز يخطبك ايوه يا ماما ماما احنا اتفقنا على كده ايه اتفقتوا على ايه يا ليلى ده انتوا لو كنتوا خلفتوا كان زمان بنتكم على وش جواز دلوقتي اهدي بس انا هفهمك تفهميني ايه بس انا عندي الضغط ومش فايقه لجنانكم ده يا ماما انا مستحيل ارجع لحازم تاني الا لما نعمل خطوبه الاول عشان نحط النقط على الحروف ايوه يا طنط احنا محتاجين نحط النقط على الحروف نقط ايه وحروف ايه يا ابني انتوا عايزين تضحكوا الناس علينا شوف يا طنط انا لما ليلى قالتلي على موضوع الخطوبه ده اتخضيت زيك كده بس لما فكرت كويس وسألت سليمان سليمان؟ وقال لك إيه بقى سليمان؟ قال لي أحلى حاجة في الجواز هي فترة الخطوب حازم نسيت تسأل سليمان أنت هتجيب لي الشابكة سوليتار ولا باريور صباح الخير يا سيد بي معقولة يا رونا جايب العصير بنفسي أنا هميني راحت حضرتك لو همك راحت حضرتي يبقى بلاش تقولي لحضرتك مامت حضرتك اتصلت وعايزه حضرتك ضروري ما انا لسه صيبه في البيت لسه صيبه المهم في مواعيد النهارده ايوه مدام شاهي الساعة 2 ومدام زينب الساعة 4 ومدام شروق الساعة 7 هي المواعيد كلها مدامات هي المؤسسه قالت امراض نساء ولا <تصفيق> حضرتك تامر بحاجه تاني؟ لا شكرا الو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <علوه>. ايوه ماما <تصفيق> ده كلام يا وليد اقولك لك هاتلي تلفزيون تبعتلي سبوره صبورة ايه يا ماما بس ده ال دي المين ايه اللي, سي... اللي بتاع اللي انت قلته ده وانا اعمل بيه ايه ده هتتفرجي عليه يا ماما يعني ده هيجيب العشرة مساء وتسعين 90 دقيقه وكل الاوقات اللي انت عايزاها بس انا مش عارفه اشغله والواد حرانكش واقف قدامه زي جلوس الطين قولي له ينزل يخطفلك كهربائي شاطر يشغله طب اقولك لك ايه اخواتك البنات هيجوا امتى؟ ما انا قلتلك هبعتلهم الميكروباص الساعة تسعة بس انا كده مش هلح اعمل العشا هاد ديليفري بقولك ايه؟ قولي الوقت حرانكاش يختفلك اتنين طبخين يساعدوكي ها؟ في حاجة تاني؟ لا ما فيش حاجة تانية بس الوليه ام نسمة الواطية السلفة الخلاط ومش عايزه ترجعه. بقولك ايه؟ قولي للواد حرانكاش يخطف نسمة لحد مامها هترجع الخلاط سلام قلت يا مور يا راجل ما تركز معايا يا مرسي مرسي ركز مع البرنس انا خايف الله خايف من ايه عصابه أي هتسرق البنك انت دخلك ايه مالك ومال الموضوع ده ما هو انا مدير البنك ده مرسي حبيبي العصابه هدول ناس شريرين اجوا يسرقوا البنك انت شو دخلك اه وكل اللي مطلوب منك تقدم شويه تسهيلات للناس الشريره دي ما هولبوليسها ما هيجي هيحقق هيسالني هي العصابة عرفت منين ان تمثال بوزة في الخزنه وليه ما سرقوش غيره الله ودي حاجة تفوتني برضو الناس الوحشين دول حيسرقوا تلاتين مليون عشرة ليك عشرة الجاكل هما حياخدوا عشرة والتنسال حيبقى من نصيبي قلت إيه؟ طبعاً حيقولوا موافق مهيك حبيبي فتعينك تاكل ملبن أصدي ملايين ملايين وتسيب الوظيفة وتعشنك يومين تمتع نفسك ونسافر أنا وأنت يا مرسي هواي يا روح يا على هواي هواي ده أنت حتبقى أمك بحيالك يا تذكرت الطيارة من هنا الهواي تجلها لها بكام بيه وحشتيني قوي افندم في حاجه حضرتك مفيش حاجه مفيش حاجه اندهيلك كرافتس حاضر يا سيد بيه انا عايزك تطمني يا مدام شاهي حقك تاخديه تالت ومتلت. انا مطمنه خالص ناني صاحبتي قالت لي فيك كلام شعر انت هتقولي لي على مدام ناني ناني دي حكايه أيوة يا باشا كرافسي ده بقى مصيبة من المصايب الزمن تقدر تقولي عليه كده اللهو الخفي يقدر يصور العجل ببطن أمه أكيد مش واحد من رجالتك فين يا ده انت السور اللي صورتها لجوز مدام شاهي في الملف الأخضر اللي قدامك أفن يلا غور غور من قدامي واندها مستر أبرع أيوة يا شايد بيت وحشتين أوي أفندم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 ايوه يا باشا كرافس ده بقى مصيبه من مصايب الزمن تقدر تقولي عليه كده اللهو الخفي يقدر يصور العجل ببطن امه اكيد مش واحد من رجالتك فين يا ده انت الصور اللي صورتها لجوز مدام شاهي في الملف الاخضر اللي, اللي قدامك يا فندم يلا غور غور من قدامي واندها مستر ابراحه حاضر يا باشا اتفضلي يا مدام اتفضلي ادي صور جوزك اللي حضرتك طلبتيها وريني كده ايه ده مش ممكن انا مش مصدقه مدام شاهي مدام شاهي انت يا وليه انت يا مهار اسو انت موتي ولا ايه يا ده كرافس يا حرامكش يا براه الحوني هذا المسلسل برعايه مو بنيل بس <تصفيق>